ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فللقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وغوفتناك من الغم فتونا. فلم استسنين في اه مدينه مجئت على قدر يا موسى واصنعتك لنفسي اذهب انت واخوك ولا تني في ذكري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 قال لا تخفا انني معكما انني معكما اسمع وارى فاتيا بفقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل وابصل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أُحِيَ إلينا إنا قد أُحِيَ إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فرب ربك يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فإذا حبالكم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأرجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف, قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فاقض ما انتقم إن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن فتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار جنات تحتها الأنهار فيها وذالك جزاء من تزكى الله